يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الرباء ضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا قد تقول الله لكم تفلي